بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أ م ر ا إ ن ما توعدون ل ص ا ر ق ف إ ن الدين لواقع والسماء ذات الحرق إ ن ك م لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل ا ل خ ر ا ص و ن الذين هم في غ م ر ة ساهون ي س أ ل و ن أ ي ا ن يوم الدين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 فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال رب إ ن ه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أ ي ه ا المرسلون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 فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد وانا له سعوا و ا ل أ ر ض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فافروا إ ل ى الله اني لكم منه نذير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 فويل اسماء من ي الله ا ل د س ن ى